بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى, والضحى والليل اذا سجى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَآخَِةُ خَيرلك مِن الأُول وَآخِةُ خَلََن الأُون وَلَسَ فَؤطكَ رَّكَ فَتَّ وَلَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ظُولًا فهدى, فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا أظن ووجدك عائلا فأظن فأمن اليتيم فلا تقهر فأمن اليتيم فلا تقهر وأم السائل فلا تنهر فإن